مازدنا بفضل ربنا ونعمل مع ما نحن فيه من التفسير وآيات الأحكام والكلام على السلام وأصول الاعتقاد يصل الله لنا ولكم ويسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسخطات والعنات اللهم أمين قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حبك الله دي حفظنا نعم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمله إن الله على كل شيء قدير وأخيم الصلاة وآت الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من طير تردوا الله إن لله إنه إن الله بما تعملونها بصير هنا الله العلاق يكشف لنا عن نحن لا نعلم عنها شيئا ولا ينبوك مثل خبير الله جل فعلا يعلم بأباده وأعلم بأباده سبحانه جل فعلا يقول ود كثير من أهل الكتاب وأهل الكتاب يحقدون ويحسدون أهل الإسلام وترون أنهم يتربصون بأهل الإسلام الدوائر وترهم كثيرا يعني ما ينظرون إلى ما أنعم الله به على هذه الأمة لما قالوا ليه بن الخطاب رضي الله وارضاه يعني لو كانت هذه الآية نزلت علينا لأتخذناه عيدا قال عمر الخطاب إني لأعلم لا متى نزلت وأين نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة عليكم السلام وبركاته فهم قوم حصود قوم قوم فيهم ما فيه من الحقد والحسد والغل والضغينة فيهم ما فيه من النظر إلى أهل الإسلام بعين الحقد، وتمني زوال النعمة رأيتم هم كانوا يعلمون بمغض من النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي مسطرة عندهم في التورات، ومع ذلك لحقدهم الدفين وأيضا لحسدهم على أهل الدين فإنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ف جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلم صفاته وعلم أن الله تعالى قد سطره في التوراة وبشر به من قبل موسى وقبل عيسى عليه السلام ومع ذلك فإنهم جحدوا به قالوا ما كنا نعلم ما كنا نعلم أنه سيخرج منكم أشوفوا المشكلة التي عندهم الآن هي, هي أنه من العرب ليس منهم المشكلة أنها من العرب أنهم من العرب. ليس منهم حسد وحقد دفين في القلب مشكلة كبيرة عند اليهود أنهم, أنهم لا يحبون أنفسهم حتى أنهم في الدعوة إلى دينهم لا يدعون احدا إلى دينهم تعرفون لماذا؟ هم يقولون لأنه لو دخل أحد آخر سيزداد علينا العدد فتقل الجنة في التقسيمات فتزداد الجنة في التقصيمات ويقلل من من حصته أمر غريب جدا عند اليهود لذلك قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ألا أفهم ولا يعقل من يتخذون هؤلاء أولياء من دون الله من دون المؤمنين ألا يعقلوا هؤلاء وقد قال الله تصريحا يا أهل الذين أعملوا لا تتخذوا بي يهودا ونصارا أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وأيضا قد قال الله تعالى لتجدوا قاموا يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إذن هم الاجتهاد عندهم هو رد الأهل الإسلامي من الإسلام هم قالوا ذاتك هم قالوا لا تخرجوهم من دينهم إلى دين آخر أخرجوهم من دينهم فقط أخرجوهم من دينهم ولذلك المشكلة الكبيرة التي لا نعقلها هو أننا يعني ينظر بعضنا بعضا بعين, بعين التنقص أو عين الحظ أو سوء الظن أو, أو سوء التعامل يعني يكون إنسان ليس له أخلاقيات نبيلة ولا ولا رفيع القدر ولا يعقل كيف تعامل مع إخواني حتى وإن, وإن أخطأوا حتى وإن تجاوزوا وإن تعدوا حتى وإن في هذا الباب ما, ما ينظر النظر الممحص في إلى إلى اختار الأعداء الذين يعدون الإسلام. تنظر لكل واحد منهم يعني سماحته كثير حتى من أن وسط ملتزم ليخطب ود ود أهل الفن مثلا يتكلم عنهم بعين الرحمة وحتى وإن كانوا قد زلوا واساوان نحن مع نحن معهم في هذا الكلام نحن عرضوا حرم الأحوال فهم هم من المسلمين ولا بد لنا من رفق بهم هذا صحيح جدا ممتاز. لا ينظر له ال... له ال... له ال... يعني الالتزام بذلك لا ينظر الله الوسط بهذا الباب والعمل بنفس المعاملة المشكلة كبيرة جدا الجهل المركب والهوى والحق الدفين حتى عند اهل الدين يعني ضيع جعل الامة متخطعة متشرزمة وقد قال القائل ولا نعم ما قال تقبل بمحه اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احدا وقد يكون لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها في انها وقال قال أبي دعوذ الجهلية وأنا بين ظهوركم والأشد من ذلك أبي بن كعب هو أبي تعلمون من أبي وما أبي وكيف أبي أبي بن كعب بالأذى الجمل الذي هو فيه سمع رجل يتكلم بعذى الجهلية يتعذى به فقال له أمسس كذا وقال أعضد هنا أبيك وهذا كلام قوي جدا ليس بالهين فنظر بعضهم إلى بعض هذا أقرأ الأمة هذا وهذا الذي نراه من من جهله الملتزمين الذين لا يعقلون قد قد يستبيح المر مقدمات لشرعيه المقالات قد يؤخذ من قوله ويرد ويعاود في هذا الباب لكن ما دامت موجودة موجوده وعنده يقول في ادله على ما يقول اذا نسمع الادله وردها واخذها المهم يعترف في الامر فهنا ابي نفسه وأقرأ الامه قال له انصص كذا أو قال له اعرض قال أبي قال أبي فلما قال له ذلك كانه قال أنتم جهلة وإنكاروكم انكار الجاهل لو تعلمتم لكان اولى لكم ثم قال وما لا أقول مما إلا بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم من يتعذى بعزل جاهلية فأعضوه بهنا به ولا تكمن فأعضوه بهنا به ولا تكمن انا الشاهد ليس هذا يعني هذه تامل ليست الناس لندخل عليه هذه لسه ما زال لكن الشاهد الشاهد هو أن, أن من أجل الفعل الذي يؤدي إلى تفرقة الأمة النبي يشوف كيف كان عليه وكيف قال به بأبي هو وأم فقال من رأيتمه متعزى بعزل جهرية فأعضوه بهن به ولا, ولا تكن لما قال يا المهاجرين يا الأنصار قال دعوها فإنها منتنة معنى ما زلنا اليوم الناس هذا نقول الأنصار ونقول على المهاجرين لكن إيش الإنكار الذي أنكره النبي لأنه قيل في موطن يراد به الشرزمة والتفرقة بين بين الأمة، فأهل الكتاب يبدون ذلك والاختار العظيمة التي تكلمت فيها أمس مع ليس فينا، الاختار في عدونا الآن يعني يخرج علينا من يسب البخار، يخرج علينا من يقطع القرآن يخرج علينا من من يشكك في الأمة الأربعة، يخرج عنه يقول أن أن مسألة السلف الصالح، مسألة الشريعة وكذا أمر بركة، قبله وضعه وضعه على الرف وتبرك به كيفما شئت بعيد بعيد عنه. ونحن نفع عن ذلك وانت تأتي لتعصف بنا على زلات نوئتها فينا او تمسكت بها دون ان تدري ودون ان تعلم انك من اخبص خلق الله فعلا لانك ايش فعلت لا انت كسرت عدوة, عدوة الاسلام ولا انت تركت من يكسر العدوة يكسرها وشوشت عليه فانت اضعت الاسلام من ناحيتين وجئت الى صغور الاسلام هدمتها من ناحيتين وهذا بالضبط, بالضبط الذي تراه يقف أه أه أه آآ آآ يعني ماذا أقول عنه أبو غبو الأثر هو ده أنا هذا الذي أدخل به هو أبو غبو الأثر هذا أفضل ما يقال عنه بالأبوية والكونية بهذا أبو غبو الأثر يطلع يقول أبو فلان مبتدع وهو فلان مبتدع وهو وخطف فلان مبتدع والذي يسير مع مع أبي فلان مبتدع لأنه صار مع المبتدع فارتضى ببدعته والذي والذي سمع اسمه فلم ينكر فهو مبتدع لأنه ارتضى ببدعته والذي راه في المنام فرؤيته توحي بفكر القلب فهو مبتدع وهذا وهذه طبعا معناها أن هذا الرجل سيدين في قطع أوصال المسلمين وطعن أهل الإسلام وإسقاط أهل الإسلام وبعد ذلك ما الذي ما الذي سبب؟ طبعا أنت ماذا تفعل تعال أقرأ الفاتحة لا تستقيم معه القراءة سألوا عن مسألة مواريث لا ستعني يقيمها الحمد لله قل لهم أنا وقدر ودوء هيدخل جوجل عشان يكتب ويأتي بورقة مكتوبة ويعطينا إياه هذا هذا ابتلية الأمة بأمثال هؤلاء لتضيع وأيضا لتتحقق فينا نبوءة قول النبي صلى الله عليه وسلم قول فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فدعبت ربي وقال لبصالت عليه مع دور من غيرين فاستبح بيضتهم قال حتى يستبح بعضهم بيضت بيضت بعض ثم تأتي بعد ذلك بخبيث النفس خسيس الفعل فتراه ينظر بنظر سوء الظن للآخرين وحتى أنه يسيء الظن بالأكابر ثم تعامل معهم على هذا على سوء الظن بحكم يعني يرتب الأمر على الحكم أعجب من ذلك ما رأيته وهو الذي هالني وأذهلني وخفت من الجهل الذي يقع فيه كثير حتى من المتصدرين أن الركون لمتجسس وترتيب الحكم على التجسس وهذا فسق ظاهر فسق ظاهر لائح يعني أصلا أنا متجسس ساقط من قبل أن يتكلم لما يعرف أنه متجسس وهو أصلا ما ليس كدير هو بيصفر عن نفسي أنه متجسس يعني هو بيصفر عن نفسي أنه متجسس هو أسقط نفسه قبل أن يقوم قبل أن يتكلم فكيف يسمع له وكيف يتخذ تتخذ الأحكام من قوله هذه معناها رقة ديانة غباء في الفهم بايع للأذن وبايع للأذن بيع للقلب وانتهى الأمر وانتظم ثم تضيع الأمة بأسئلة بسببها. وهذا كما قلت يعني وجدته في من يعني توسمت فيه فضلا وصلاحا وعلما لكن قلت ما عن العلم وأردت أن يستفيق صراحة جردت ذلك على على مثاليني ومثاليني طبعا إلى, إلى الآن أحترم وأجل لكل أهل الدين والعلم لا يمكن بحمل أحوال أن أسقط أحدا بحمل أحوال يعلم ربي هذا الذي أدين الله به والله الحمد والمن لكن في مثاليني مثلا أول ما فهمت منه ذلك طبعا لمحت هذا فضل الله يعني. ربنا يعني أنا أتكلم ما أتكلمت مع أحد إلا وأظهر الله لي الخفايا ما وراء الأكمل البغاط ما وراء الأكمل يعني أنا في أوقات كثيرة كنت لا أرى ويتكلم معي أحد والله على يكشف لي البغاط التي مرتبطة الكلمة بها فضل الله للفعل فأول ما لمحت هذا الباب فقلت, فقلت تعرف أن هناك قاعدة عامة عند العلماء في قول الله تعالى ولا تجسسه فالمتجسس أصلا حكمه مفاسق ولا يمكن لنبيل أن يرك المتجسس فيلتب حكما على فسقه، ولو كان مصحا أو محقا واتيت له بكلام عمر بن عبد العزيز وأيضا بكلام, بكلام النخي على ما أذكر أو كلام, أو كلام مجاهد لا أذكره الآن من التامعين عندما قال له أرائت البارحة وجدت فلان وعلمت أنه هاشر الخمر، فأردت أن أتأكد حتى يكون عريفا ل ل لوالد أمره والشرطة من أجل نجلي خاف ذا الباب. قال فرتقيت إلى إلى إلى منزله فرأيت هش الخمر ف ف وشيت به. فقال له يا بني أتعرف ما كان هو فيه؟ قال نعم هش الخمر. قال والخمر كبيرة؟ قال نعم. قال تعرف يا بني ما أنت فيه؟ كنت أعظم كبيرة من هو فيه. أنت غات كبيرة؟ أنت أصغر منه. شوفوا منه. فالحاصل هذه مشكلة كبيرة المشكلة هو هو أنه ليس الجاهل لا لأن الله رحيم. الجاهل الله يرحمه فيكشفه العلم فيتعلق والجاهل يعذر عند ربه فلذلك من رحمة الله به يدرك الله سريعا يعني الجاهل بيدرك سريعا يبكي يترحم الله رجوع عليه يفتح له باب أرجع. لكن غير الجاهل صاحب الهوى هذا لا. لا عودة له لا عودة له شوف الله على لما لما حذر نبي من الانبياء هو خير من واطي التراب في زمان <تصفيق> من الذي احلاس نفس ما قلت لك يذهب والله و... يذهب فالجاهر رحمه الله لله ومن رحمتي به يدركه رحمة رقة بكاء يرجع يتوب يأوب أما صاحبنا ولا شوف نبي خير مناطئ الطراب في زمانه داود عليه السلام قال يا داود لا تحكم بين الناس قال يا داود حكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أفرأيت من اتخذ هواه أفرأيت من اتخذ إله وهواه فأنت تكون عليه وكيلة مسألة عظيمة جدا في هذا الباب لذلك الذين يتخذون الكفار أولياء وبعدين تراهم لا يعادون الكفار بل يبتسمون لهم يتوددون لهم يقرون بما هم عليهم يسبون يشتمون الله ليل نهار ويأتون على بعض أهل الإسلام الذين يقعون في الزلات والسقطات والمعص والفسق والكبائر هؤلاء, إش الفرق؟ هؤلاء هذا موحد يعظم له وجله وهذا كافر كافر ابن كافر بيبيصب بالله وبيصب بيصب وبيشتم الله ذي النهار كيف تفرقوا المعاملة بين الاثنين هذا أمر عجب في هذا الباب فلذلك الله تعالى حذر عليهم تحذير ولا ينبئك مثل خبير قال قال ها ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عب عليكم من من الغيظ كل موت بغيظكم فسُفَحَمَّ الله الله تعالى عليم حكيم في هذا في هذا الباب، فلذلك الله رعاه يحذر من اتخاذ الكافرين أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لهذين مصرا أولياء، بعضهم أولياء وبعض. فالل ف يعني لابد من تقدير المسألة على تقدير ونظرة وبيانة مهمة. الشخص الذي قلت له ذلك علم فكف كف تماما وانقطع تماما أما الآخر مهما فهمت فيه المسألة قد انغرزت والفضول قد تال المولع بالفضول لا يرجع لا يرجع أبدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفس ولا ينبئك مثل خبير العاقب هو الذي ينظر إلى أوامر الله إلى إرشادات إلى إلى إلى إلى القرآن وإلى إلى ما تراه من أحكام الله هذا الفعلاء في فيعتد بها لما احفظنا جميعا يا رب من كل سوء من بعد ما تبين لهم الحق وهنا أيضا يبين الله لكم أنهم لم يفعلوا ذلك اعتباطا بل فعلوا ذلك وهم إيش وهم على يقين من أنهم يريدون إضلال هؤلاء ولانهم لا يعملون لله جل في لا يعملون لأنفسهم وأهوائهم قال الله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق فعفو صحو حتى يأتي الله بالأمر وكان هذا في أول الأمر العفو الصحو عن هؤلاء عتزل حتى قال الله جل في علاه أذن الذين يقاتلون بينهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير سبحانه جل جل في علاه فقال فعف اصفحوا حتى يأتي الله بأمره لأن الله على جلجان خليل دائما ترتعد في أول وهله القلوب تترف الأركان مما يحدث من حيك في الظلام وأمر يدبر بليل لكن بعدما الإنسان يعني يكشف الله له عن بعض حدب الغيب ويعلم بأن الكون بأسره مرتب مدبر من قبل الله هو على العرش يرفع أقامة ويخفض آخرين يعز أقامة يزيل آخرين يعطي أقامة يمنع آغا آخرين ويحي أقامة يموت آخرين يمتلئ قلبه يقينا في ربه سبحانه وتعالى فعلاً. وأعلم أن الأم لو دتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك لشئ قد كتب الله لك أن الأم لو على أن يضروك بشيء لن يدروك لشئ قد كتب الله عليه انتهى الأم ما أراده الله لابد أن يكون وما لم يريده لا يكون بحال من الأحوال لذلك شوف ختم الآية بإيش؟ ختم الآية بتكوين عقد عظيم في القلوب إن الله على كل شيء قدير فلابد أن تعلم أن الله جلال في على كل شيء قدير معيات الله تكفي من كان الله معه فمن عليه قالوا إننا مدركون كيف كانت الإجابة؟ خلاص فرعون فرعون أعتى أهل الأرض ومعه جنوده أخبى أهل الأرض في مع فرعون وموسى عليه السلام أطهر أهل الأرض ومعه قوم ملاعين ولكن فيهم من الصلاح من فيهم فقالوا إننا مدركون انتهى الأمر الحسابات المادية بأسرها وقفت أمامهم فقالوا إننا مدركون ماذا قال موسى لأن إننا مدركون حقا في هذا الباب لكن ماذا قال موسى المسألة الجملة العقدية التي في القلب هي التي تحرك الإنسان على لكن بعض, بعض, بعض من راجعني في مساء المعانا قلت له لو عشت بآدميتي لذي لنصهرته أشد من صار الحديث في النار لكنني أعيش ببعض كلمات تجتمع في قلبي قد لا تغيب أبدا لكن قد تتوارى بسبب تقريتي وذنوبي والتجاوز والتعدي الذي أنا فيه وهذا أنا أعترف به وأسأل أنا مش مشكلتي مشكلة كبيرة جدا الشيء الوحيد الذي يوقفني على, على قدمي أنني ما زلت أقاتل أقاتل نفسي نفسي كان الله جعل في بادي أمري جعلني أقهرها قهرا أعجب من العجب فمع ذلك يعني بعد ت ت ت تمديد الزمان والتطاول حصل انها الآن يعني ت تقتلني من جانب او تضيفني من جانب وانا ما زلت قاتل يعني, يعني الذي, الذي يجعلني اقف صلبا في هذا الباب اعرف انني مخطئ والخطأ ظاهر وأقاتل يعني كل ما أضرب وأقع في الأرض أقوم كلما ما أضرب في الأرض أقوم ولا أترك لها المجال حتى تجهز عليها لأن عرفنا لو أجهز أجهزت عليها خسرت ربي وخسرت كل شيء فما بتركها تجهز عليها فلذلك إما يعني الجراح وأحاول أقللها وأيضا السرطانات أجعلها ما ما تكسر ولا تتفشى والأمر الآخر أنظر إلى السماء ودوام النظر إلى السماء يجعل كل اللي في الأرض في الأرض يعني ما, ما في ما في واحد يتعال عن مقداره ما دمت تنظر إلى السماء فكل من في الأرض ما في الأرض كل من في الأرض ما في الأرض ولذلك من أحكم وأتقن جدا وامتلك ومن الله والله فعله حتى ممكن يملكه عنقك وهو يد على العنق وما استطيع بيده أن يضغط على العنق ليخرج الروح ولأن الروح لن تخرج إلا بإذن من إلا بإذن الله جال فعلا وهذه اليد القابضة لن تضرط إلا بإذن من؟ إلا بإذن الله إذن نحن نعيش بجملة عقائد مهمة جدا شوف بقى الجملة العقديه التي خاتم الله بيقى إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إذن القدرة هنا يمتلئ القلب يقينا أن القدرة ليست بيدي أحد إلا بيدي الله لفعلات فيرجع الأمر إلى أن كل البشر أعجز ما يكون وأضعف ما يكون لا يستطعون نفعا ولا ضرا لأحد بحال من الأحوال هنا هنا يأتينا المثال الرائع إن لمدركون كلا إن معي ربي ساهدي يرتجف صديق الأم فإننا نحن من هؤلاء نضعف ما نكون صديق الأم الأم نفسه ارتجف والأمر كان شديدا علي قال يا رسول الله, الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم مطمئنًا يا أبا بكر ما ظنك إثنين الله انتهى الموضوع خلصت المسألة نزل في في القواعد انتهى الموضوع الرجل هم ينظر هم... إلى ما نظر إلى تحتخدمين ما نظر أو الله بصره وعينه وجسده أن ينظر إلى إلى أسر منه فأرى أبا بكر و... والنبي صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب يعني انظر إلى إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر ما ظنك بسنين الله ثالثهم انتهى الموضوع نزلت الملائكة من السماء والحفظ والرعاية وأنت واسس الدول الإسلامية وضرب الكودية وقال الله أكبر أعطيته الكنزين ثم ملك الدنيا بعثله وأصحابه ملك الدنيا بأسره الله على كل شيء قدير لكن هي المشكلة ليست في الوقوع المشكلة أن يبقى المحارب ومحاربة بس كل ما يضرب كلما يدرك هو لا يقتل تمام لا يقتل يبقى محاربا لأن النفس مع الشيطان أشد العداء فيها مقاتلة لكن لابد أن حاول لابد أن يصد نعم فالجملة العقدية ختمت إن الله على كل شيء خطير يعني هؤلاء كفار وحسد وهؤلاء لهم القوة ولهم ما المنع وأحكم الخطة والمقر والكيد والشيطان كل هؤلاء معهم فالجملة فالمسألة المسألة بالأسباب المادية القوة عندهم لكن لابد أن يأتي البريد على, على دمع العين وعلى دماء القلب مرسومة منقوشة تقول من كان الله معه فمن عليه الإجابة لا أحد, لا أحد بل من كان الله معه كان الحجر والشجر والسماء والأرض والقمر والنجوم والشاء خلق الله معه من كان الله معه فمن فمن عليه هو هذا هي مقاتلة النفس من أعظم ما تكون بل عليها أعظم انتصار وأقيم الصلاة وشوفونها الآن كأن نساء إلى نساء ويقول ربي هؤلاء القوارع الصوار هؤلاء أصحاب الكيد والكيد والمق هؤلاء أصحاب الدنيا أصحاب أصحاب الأسلحة أصحاب الأمال أصحاب الإعلام كل شيء في أيديهم فماذا نفعل إيش إيش يقول الله لرفع له وأقيم الصلاة وآتى وأئذ الزكاة وما تقدمه المسلمون خنتروا عند الله إن ربنا تعامل المسلمين كانوا قالوا ربنا ما الفرار وكيف النجات قال عليكم بعوامل الإيمان إذا إذن لا تبقي أمر امر الله جل وعلا إلا أن تسعى سعيا حديثا إلى أن تصل إلى أن تصل إليه فالصلاة من أعظم استقامات الدين لا ت لا تكون إلا إلا بالصلاة فالصلاة وإئذ الزكاة والأعمال المصارعة في الخيرات يعني الصالحات بعد الصالحات والطيبات بعد الطيبات هي هي سلامة القلب والصدر ثم سلامة المنطق ثم بعد ذلك استنارة الطريق وبعد استنارة الطريق يجد نفسه عند ربه دلت على مرفوعا ومرفوع الهامة والكرامة والله تعالى يختم له بالصالحات حتى يعسله حتى يرى نفسه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عجبني وأدهشني من استمع ناس بها قالوا لي نحن نسجد ولا نكف لك عن دعاء أنا والله كنت أضخي نفسي بالسيارة والله ما أدري هذي بقى الله يصدر من أشياء نسعرون بقى فقط اسمعوا في البرنامج هذا الدعاء الذي دعوت به فكتبوا وهو دعاء من قالوا نحن بندع لك اللهم نسأل الله لك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفده مرفقت النبي محمد والله كنت أختل والله هل يتكلمون بها؟ بلسان القلب لا بلسان الفم فتعجبت غد خلاص إذا اراد الله شيئا هيا له اسبابه سبحانه جل جل في علاه الفوائد المستنبطه مغبون من لم يكشف حقيقة اهل الكفر وعداوتهم إلى لاهل الايمان ليس شيء يقوي المؤمن من أقوى من عقيدته. من افتقد النصيحة فعليه بكتاب الله دل في أولاه وسنة النبي. من افتقد النصيحة فعليه بمعاوده كتاب الله دل دل في رضي الله عليك. أنا ما ما ما يعني قلت لكم في, في النوعين في المثالين. المثل الأول مثل لبيب لبيب أول ما أشرت إليه بالقاعدة كف عن كل شيء هاي نعم وأما الآخر يعني ليته يعني أكيد سيجعل الله له صدى فيعقد ذلك عنا وعن غيرنا وسيرى يعني مغبت المسالة بأقوى مما تكون